ترجِمَ من تشاءُ منهم وتعوي إليكَ مَنْ تشاءُ وَمَنْ بَتَعَيْتَ مِمَنْ عَزَلَتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقْرَأَ عِنْهُنَّ وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَى بِمَا تَيْتَهُنَّ كُلُّهُ هُوَ الَّذِي عَلِمَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا لَّا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ وَلَا أَن تَتَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَو أَعْجَبَكَ قِسْمُهُمْ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُمْ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى يُؤْذَنَ لَكُم إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَنَاصِرِينَ إِلَٰهِ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا إذا دعيتم فادخلوا فإذا قعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذن مبي فيستحيي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن منهم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 أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما